ربي ربي هو سوانا خلق الدنيا والانسان ربي ربي هو سوانا خلق الدنيا والانسان وإلى درب الحق هدانا والى درب الحق هدانا هو يحمينا هو يحمينا هو يحمينا هو يحمينا هو يرانا هو يحمينا هو يرانا ربي ربي هو سوانا خلق إلى درب الحق هدانا وإلى درب الحق هدانا. والى درب الحق هدانا والى درب الحق هدانا هو يحمينا هو يحمينا هو يحمينا هو يحمينا هو يرانا هو, هو يحمينا هو يرانا